إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُبْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ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 114. ويقولون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك 116. النار الله الذين كفروا وبئس المصير